ولما دخلوا على يوسف فاواليه اخاه قال إ ن ي انا أ خ و ك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل ا ل س ق ا ي ة في رحل أ خ ي ه ثم أ ذ ن مؤذن أ ي ت ه ا العير إ ن ك م س ا ر ق و ن ق ا ل و ا و أ ق ب ل و ا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوار الملك ولمن ا صوار ل ل ك و م جاء به ح م بعير و أ ن ا به دعير قلت ا م و ق د ع ل م ت م ا ج ئ ن ا ل ن ف س د ف ي ا ل أ ر ض و م ا ك ن ا س ا ا ر ق ق ي ن ل و ا ف م ا جزاؤه ا إن كنتم ك ي ن قالوا جزاؤه ل وجد من في ر ح ه و موسوعه ك ا ل ك ن ج ز ا ل ظ ا ل س ي ن ف ب د ل ل أ ل و ا م الاسلاميه و ع أخيه ثم ت خ ر ج و س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 فقد شركه ق ل م من الهدى شركه د ف و ي ن ف س ه و ل غير ربحيه ذات ل أ ن مضمون ش ر ك اجتماعي والله أ ب م ت ص ف